أرحم ارحم الراحمين اما بعد فان استقر حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجلنا من النار كما سمع المؤلف ما شاء الله لا قوه الا بالله فصاح ما بعدها فصاح يعني وعبراته قويه وجاء بالسجن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وذاه وبعد طبعا المؤلف بدأ بالبسملة ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا البسملة افتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا مرات ومرات لكن امر المرور الكرام أن البسمله طبعا تكون اقتداء بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا ابتدى كتابه في كل سوره بالبسمة إلى سوره بالبسمله الا سوره توبه او براءه فانها لا بسمله فيها ثم ابتداء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح فيها وهو أنه كان يرسل صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك فكان يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم والاستدلال بالحديث الذي اختلف فيه إن كنا نرى هو حديث كل أمر بال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أجدم أبتع كما جاء في الرواية فهذا لا يصح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في الصحيح ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام تبت كما في الصحيح أنه كان يراسل الملوك فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم إذن فهذا عمل اختلاق وفيه طبعا البدء بها تبركا به سبحانه وتعالى لأن فيها بسم الله الرحمن الرحيم فهو يطلب البركة باسم الله لأن الباء حرف جر دخل على الاسم واسم مجرور طبعا لا بد له من متعلق محذوف هذا المتعلق محذوف والتقدير لا بد أن يكون مؤخرا ليفيدنا إفادتين اثنتين الإفادة الأولى والحصر والإفادة التالية التبرك فعندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هنا بنسبة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أبدأ فإذا أفادنا الحصر وأفادنا أيضا أي لا يمكن التبرك إلا بالله جل وعلا فبدأ المؤلف التبرك به سبحانه وتعالى فبسم الله الرحمن الرحيم واسم الجلالة طبعا خاص به كل الأسماء هي تبع باسم جلال الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه صفتان متضمنتان لاسمان متضمنان لصفة وهي صفة الرحمة الرحمن الرحيم وأحدهما أبلغ من الثاني ومعنى أن الرحمن أبلغ من الرحيم فزيادة المبلغ زيادة في المعنى إلى غير ذلك هذا قال فالصلى في الخير فقط من باب الإشارة ولم نقف وقفة باويلة حمد إذن اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم ومن عادة طبعا أهل التأليف أنهم يبدأون بالمسملة ثم يلتنون بالحمدن والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم وإن تخلى لا إشكال في ذلك كما فعل أمو المؤلف رحمه الله تعالى وهذا طبعا من بيان الاعتراف بالفضل لدويه والله جل وعلى ورد الأمر إليه سبحانه وتعالى حتى يبارك في العمل ثم قال الحمد لله المنفرد باسمه الأسباب الحمد لله الألف واللام هنا للعهدية أو لاستغراق الجنس لأن الآن إذا دخلت على الحمد أفادت إما أن تكون تلك الألف واللام مع نوع مقصود بها استغراق جنس الحمد كل الحمد هو له سبحانه وتعالى للغير ممكن قال أو أنها تفيد العهد أي العهد الذكر أي أن الله جل وعلا ذكرنا بحمده وألزمنا بحمده وهذا وضاهع الله اعلم أقرب لأننا نعجز عن حمد الله سبحانه وتعالى ففي عجزنا عن حمده بما هو أهله شرع الله سبحانه وتعالى أن حمد نفسه وأمرنا أن نحمده بما حمد به نفسه في قوله سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فنحن نحمد, نحمد الله جل وعلا بما هو اهله بحمده لنفسه لنعجز ان ناتي بحمد الله كما ينبغي لان الثناء الحمد المراد به الثناء على طبعا الوجه او على جميل الاختياري من جهه التعظيم التعظيم تعظيم المنعم بحيث انه منعم او غير منعم فاذا الحمد له سبحانه وتعالى. سواء كان لنعمه مستجدة أو على ما مضى أو لم يكن هناك نعمة وإن كنت في نعمة أصلا ف... ففي مقابل النعمة وفي عدم مقابل النعمة يحتاج إلى الحمد بعكس الشكر الشكر يحتاج إلى ماذا إلى إحداث نعمة حتى تشكر أما الحمد فهو في مقابل النعمة وفي عدم مقابل النعمة وإن كان الأصل أنك أنت مطالب بأن تحمد الله جل وعلا على كل الأحوال وأن تحمده على ما هيأك به وما جعلك عليه وان كتطرت أن تحمد الله سبحانه وتعالى عجز أن تؤدي الحمد في ذنب الحمد لله على كل حال هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما قالت عائشه رضي الله عنها كان يحمد الله على جميع احواله أو في كل أحواله صلى الله عليه وسلم فأنت تحمد الله وأنت قائم وأنت قاعد وأنت خارج وأنت داخل وأنت تشتغل وأنت في أي موطن تحتاج إلى أن تحمد الله جل وعلا لأنك تتذكر ولكن إلى الأسف الشديد فنحن شغلنا عن ذكر الله سبحانه وتعالى والتامل في مخلوقات الله جل وعلا لمؤدية إلى معرفته وزيادة الإيمان وكذلك عززنا في النظر في ذواتنا الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذا سنريهم آياتهم في الآفاق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهاء لآيات لأولي الألباب أي أولي العكوم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض من يتفكر الآن منا من من يتفكر اطرح السؤال على نفسك وأجد نفسك بنفسك لعل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه انتبه فمن منا يتفكر الآن نادرا نادرا إن تفكر ولا نتفكر إلا في الصراء إلى ويا ويرى الأسف الشديد وكأن حالنا كحال الذي سبق ممن لا يعرفون الله إنا في الشدائد فعندما يشتد بنا الكرب حينها نتفكر ونتذكر ونحن مطالبون ان نذكر الله جل وعلا في جميع الاحوال اذا اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة والله يعرفك في كل جميع الاحوال ولكن المقصود به انك تجده عندما تحتاجه في الشدة اذا فاعرف الله عز وجل في جميع الاحوال مننا من من يتفكر يوميا فيما خلق الله جل وعلا ام نحن منشغلون بامور دنيانا الجواب اننا منغمسون وليس منشغلون فقط بل منغمسون الى اخمص القدمين بل الى منبت الشعر فاذا همنا دنيانا فلا نذكر الله جل وعلا الا قليلا وهذا هي للاسف الشديد ولا يقطع مننا والله والله والله والله فادي اعذروا وهي انت الموفق من وفقه الله جل وعلا لذكره ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اعني ان اريد ان اكون بجوارك بالجنه قال اعني على نفسك بكثره السجود وفي روايه لزال لسانك رطبا من ذكر الله لمن لسانه رطبا من ذكر الله المستعان وعليه التكلا ولذلك تجد ذاكر لله سبحانه وتعالى تكثر من الدعاء تكثر من الذكر تجد نفسك عندما يحصل لك أي أمر ما على حين غررة أو على حين غفلتين أو على حين تجد أول ما يخرج من فيك هو ذكر الله جل وعلا لماذا لأنك تعودت على ذكر الله فلسانك لازال رطبا رطبا من ذكر الله بمجرد انك يحصل الامر اول ما يخرج ماشي اوي يخرج فيه فيه هو ايش النظره هذا اي كلام له اي كلام هذا ما يخرج من لساننا لا. المفروض انك تسبب وتحمد الله عز وجل هذا المفروض ولكن اذا كان اللسان أه بعيد عن ذكر الله جل وعلا فلا شك أن الذي سيخرج عكس ذلك إذن نحن نريد أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله لأنك عندما تشغل نفسك بذكر الله تجد في, في لسانك ثقال عندما تريد أن تتحدث في أمور غير ذكر الله والذي لا رب سواه تجد نفسك يعني لسانك ثقيل كأنه ينبهك لأنه تعود على ماذا على ذكر الله وكانه يقول احذر فالله جل وعلا يعينك هو يعرفك الآن فهمت به فتجد ثقل فيه أن تتكلم في غير ذكر الله إذن عودت نفسك على ذكر الله اذا يا رجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله والذاكرات إذن ذكر الله اذا ذكر الله له فوائد كثيرة يا عباد الله فاذا من أكبر الفوائد هو رفع الغم والهم عنك ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه من أسبابها فإذلك تحتاج إلى أن تحمد الله سبحانه وتعالى جميل أحوال والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه خير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن أصابه خير ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله على كل حال وإياك أن تقول واياك ان تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذه من الالفاظ المخالفه لشرع الله فلا يجوز قول ذلك لانك لا تؤمن بالقدر معناه انك لا تؤمن بل انت مضطجم من القدر ونحن معلوم ان من اصول الايمان ماذا ان تؤمن بالقدر خلفه وشره أن تؤمن بالقدر خيره وشره فإذا انتحمد الله جل وعلا وإن كان في قوارات نفسك ونحن لم نصل الى تلك الدرجة يا للأسف الشديد انتبه هذه درجة عالية أن يصير الأمر عندك سيان لا إله إلا الله فهذه نسأل الله سبحانه وتعالى ينبلغنا حتى يصير عندنا الأمر صيان سواء في المكروه أو في الخير فتحمد الله سبحانه وتعالى معناه تجد قلبك مرتاح على الدراء وهو مرتاح كما هو مرتاح على الخير هذه درجه عبية فإذا نتمنى ومن سار على الدرب وصل ومع الدعاء إن شاء الله تعالى وفقنا الله سبحانه وتعالى من يحبه ويرضاه فإذا تحتاج إلى أن تجد قلبك وإن كان معتصرا يألم للفرق ويألم للمصيبة ويألم ولكن تجد نفسك أنك مع ذلك قد صبرت نفسك وحبستها عن الضجر وعن التسخط والجزع فتحمد الله سبحانه وتعالى إذا فإذن نقول الحمد لله الحمد لله على كل حال ونعود بالله من حال أهل أهل النار طيب. إذن قال الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى طيب اسمه الأسمى هنا من الأسمى معنى السمو أي العلو. اذا اسمه الأعلى والذي قال في اسمه سنبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إذن ما هو اسم الله الأعلى معنى المقصود به الأعظم واختلفوا في اسم الله الأعظم وعلى أين فأسماء الله ما تدعو فله الأسماء الحسنى ونأكل تقول سبحان الله العلي العظيم قال هو الاسم الأعظم قالوا غير ذلك من الأسماء وعلى فما دام أنه قد علم في بعض النصوص واختلف فيه في بعض النصوص الأخرى إلا أن المقصود به أننا نسبح الله نحمد الله جل وعلا باسمه الأعظم باسمه الأعظم إذن قال باسمه الأسماء المختص يعني هذا تمييز لنتعلمون أن أسماء الله جل وعلا مختصة به لا يشاركه فيها غيره يعني أسماء الله وصفاته هي مختصة وإن كان الاشتراك في بعض الألفاظ في بعضها وليس الكل ولكن هذا إنما الاشتراك في اللفظ فحسب إنما الاشتراك في اللفظ أما في المعنى فالله يختص ما من الله لله وما للعمد للعمد فلا يمكن التمثيل ولا التشبيه على وجه من الوجوه كيف؟ ونحن بين الخالق والمخلوق بين الخالق والمخلوق فهذا هو المقصود في ذلك تجد أن أسماء الله جل وعلا المختص، وقالوا أن من أسمائه الله هذا هو الاسم الاعظم قالوا لأن كل الأسماء تابعة له أسماء الله جل وعلا كلها تابعة له لأنك تجد في القرآن الكريم قبل أن يذكر الباري جل وعلا أي اسم من أسمائه تجد أنه يسبقها باسمه الله المتضمن للألوهية هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده أه؟ هو الله شوف الله دائما الله فاذا تجد أن الملك القدوس السلام الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن كل اسماء الله ويتصدقها ماذا اسم الجلاله الله الذي ومختص به سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف به أو يسمى به أحد من خلقه جل وعلا بعكس الرب بس لفظ الجلال هل اسمه يسرع لفظ الجلال مش اسم كالجلال لشيء واحد هذه شيء وهذه جهالة هذه شيء وهذه جهالة لا هذه ليست هي هذه انتبه انت بين الامور بارك الله هذا جلاله وتلك جلاله نعم. فاي جلاله واي نعم. جلاله نعم. يا رجل هذا فرق شاسع ولا وجه للمقارنه آه اصلا نعم مم. مم. الله ونعم لا إله إله إله دولة دولة الله دولة دولة. الله فتجد أن الاسم الأعباب وإذلك لا يمكن أن يوصف به خيره بعكس رف... الرفض الرب ممكن أن يطلق على المخلوق ولكن كما قلنا الاشتراك في اللفظ بفعز وإذلك عندما يطلق للرب جل وعلا له معناه وعندما يطلق للمخلوق يراد به صاحب في اللغة وغير خرجوا من مسأل نعم الرب اسم الله اسم الشهورة رجل لك الوليد بن مسلم الاسم التار اسمك اسمه الدم أنا في لوحات يا الدم الدم الدم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله لكنكم قوم تستعجلون هذا هذا شيء نحن ما نتكلم الآن في أسماء الله والصفات حتى نناقش أسجاع اسماء لاسماء لأنه خربولكم دمكم ااا بأسمائنا هي أسماء الله وغير أسماء الله عز وجل اللهم مستعان عليه لا حول ولا قوه ابن علي انتبه نعم انتهى انتهى وانتهى يا محمود الدرس في الدرس يا رجل يا رجل الله انتهى معطلين في الدرس نستافد تاي طيب، تاين اسم اذا قلنا باسم اسمه الازمه المختص بالعز الاحما الذي ليس دونه منتهى الذي ليس دونه اذا قلنا أسماء الله سبحانه وتعالى تجد أن ترجع إلى الاسم الاعظم الذي هو الله على قول من قال أنه الاسم اسمه واسماء وأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية اسماءه وصفاته توقيفية ليس فيها اجتهاد يعني معنى توقيفية موقوف فيها على النص يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القران الكريم هو الذي يستحق ان يكون اسما من الاسماء والاسم والصفه احب انه اريد ادخل هذا لانه له موضعه ولكن لا باس من باب الاشاعه عندنا الاسم والصفه عندنا باب الاسماء لا كما بالصفات انتبه باب الاسماء لا كما بالصفات ولذلك الاسم يمكن ان يشتق منه صفه ولكن in terms لا يمكن word, يشتق منها اسم name of it only for the word. Only for the word, the word and the word. However, from the door of the information, the door of في information is wide from the door of the words and the ونحن ننر مروراً كراءاً على اسم من أسمائه ونأتيك بجميع القواعد المختصه بالأسماء والصفات كما يمكن فإذلك عندما نقول إذن الصمت معناه لا تشوش على الناس لأنه سيأتينا لأن تقول لو لا وتذهب لم يستفيد وإذلك نريد نأتي باب الأسماء والصفات وسنتكلم عن الأسماء والصفات وما هي القواعد المرسخه عند اهل العلم في باب الاسماء والصفات طيب اذا لا المختص بالعز الاحمى طبعا المقصود بالعز الاحمى الذي ليس دونه منتهى انظر الى عباره المؤلف انظر الى عباره المؤلف طيب بالعز الاحمى وهذه الاحمى المقصود به الحمايه معناه انه لا يستطيع احد أن يوصف بصفات الله ولا اسم من أسمائه قال بل بالعز والعز معناه المنع هنا القطع فلذلك العز معناه أنه ممتنع عن قبله فإذا قال بالعز الاحمد الذي ليس دونه منتهى وكأن فيه إشارة إلى الفوقية إشارة إلى الفوقية ولذا قال ليس دونه منتهى معناه ان أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى كما سيأتينا عند وصفها الأولى نزوم ما ورد فإذلك عندما ما تقول الأول والآخر لورودها فإذلك قال هو الأول والآخر والظاهر والبرد إذن هذه الأربع وردت أشرة في القرآن الكريم الأول والآخر والظاهر والباقي انتبه الأول والآخر أخطر من قولهم الأزل أو القديم انتبه الأزل والقديم هذه محدثة أعدتها أهل الأهواء ولذلك الأصل هو أن تقال قد الأول يعني معنى الأول الذي ليس قبله شيء الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى انتبه فإذا قال دونه منتهى ولا وراءه مرمى ما المقصود بقوله ولا وراءه مرمى تعرفون المرمى هو محل الرمى يعني غايه السهم غايه السهم عند اطلاقه يكون له ماذا؟ مرمى ذلك يسمى مرمى وسمى منهم مرمى الذي تعرفونه لا. لا تعرف الله مستعد ذلك هو المرمى طيب هذا المرمى هو الهدف طيب ما مقصود المؤلف ولا وراءه مرمى المقصود به أن ليس هناك من يلتجأ إليه هذا هو المراد من بكلامه بالاستعالة إذاً ليس وراءه مرمى أي أنه هو منتهى العبد هو منتهى العبد معناه أن السؤال والتضرع والتوكل والاستعالة والاستغاثة كل الوعد هي لمن؟ إذاً جاء الله عبد وإذلك ليس لك من تدعوه إلا من؟ إلا ليس لك من تلجأ إليه إلا هو، ليس لك من تستعين به إلا هو، ليس لك من تستغيث به إلا هو جل وعلا، وهذا كله في باب ماذا؟ في ما يتعلق بأنواع العبادات التي لا يمكن صرفها إلى لمن إلا له جل وعلا. إذا قال ولا وراءه مرء قال الظاهر لا تخيلا ولا وهما معناه أنه واجد الوجود وواجب الوجود سبحانه وتعالى وقلنا الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى وإذن خلق السماوات والأرض وخلق العرش والعرش فوق السماوات والله فوق العرش بائل عن خلقه يعني أندري إلى عظمة الله ما والله سبحانه قال الرحمن على العرش استوى معنى أنه خلق الخلق وخلق السماوات والأرض ثم سبع سماوات والعرش فوق السماوات عندهم ليس السماوات فوق السماوات العرش والله فوق العرش باين من خلقه اذن فيه اثبات الفوقيه والعلوم لمن لله جل وعلا ولذلك عندما ندعوه فطره ماذا نفعل نرفع ايدينا الى الاعلى طيب لماذا لم نرفعها الى الاسفل فطره الصبي الذي لا يعرف شيئا عندما تقول له ادعو ربك ماذا يفعل يرفع فطره معناه ها الى جهتي العلو سبحانه وتعالى قال الباطني تقدسا لا عدم ما فيه اشاره الى قداسه معناها التسبيح والتنزيه إن هذا هو التقديس معنى انك تنزه البارئ جل وعلا الحماكن. عن العيب عن النقص فالله مبرا من جميع العيوب مبرع من جميع النقائص ولذلك سبحان الله معنى سبحان الله تنزه لأن التسبيح هو التنزيه أي أنك تنزهه أولا عن العيب والنقص تنزه تنزهه عن مشابهة المخلوق فإذا هو تسبيح فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات قال هنا وسع كل شيء رحمة وعلمة وهذه إحاطة منه سبحانه وتعالى فعلمه وسع كل شيء كل شيء معنى ما يغيب عنه مثقال ظهرة في السماوات ولا في الأرض <تبت> مثقال ذرة بل ذرة المقصود هنا طبعا الذين تربوا منذ العلمش من الذي ذرة ذرة التي يلملو أصغر الحيوانات كما في عابدين أصغر حيوانات نعم في ذلك أنظر إلى حكمة الله جل وعلا فوق سبع سماوات كيف أنه يرى النمل ويسمع أصواتهم بل لو اجتمعتم كلكم من في العالم بأسره على صعيد واحد لعظمك الله على صعيد واحد وكل من الناس يدعو بلغته بل بلهجته وانظر أن الله يسمعهم جميعا ويفرز الأصوات جميعا البليارات لا يعزبه صوت عن صوت سبحانه وتعالى لذلك لما نقول سميع سمع يخصه نحن سمعنا سمع الله سمع, الـ الـ سمع من, من له يعني تنزه من العيب والنقص سمع الكامل الكامل سمعنا نحن سمع الضعفاء النقصاء فتجد انك لو تكلم شخصين عندك أو تكلم شخصان عندك تجد ماذا تجد أنك تقول لاحدهما أسمك دعنا نسمع دعنا نسمع وهذا اثنان فما بالك بالخلائح كلها والله سبحانه وتعالى يسمعهم على طبعا على صعيد واحد وقلنا ليس على اختلاف ان الشيء يتكلم الاخرين بل كل على صعيد فاذن سبحانه وتعالى إذن مع علمه معنى انه لا يعزب عنه شيء ويعلم كل الاشياء ما تقوم به الان وما ستقوم به بعد قليل وما ستقوم به غدا بل ويعلمه قبل خلقك قبل خلقك يا, يا ايها العبد فانه يعلم كل شيء آه سبق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه انظر الى العظمه كل شيء وكل شيء خلقناه بقدر قدر معناه كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى قال واسبق على اوليائه نعما قال علمى وهذا طبعا من بيان نعم الله على عباده وخصوصا ذكر هنا الاولياء لماذا لأن الاولياء اقرب الناس الى الله لقوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي ينطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لاحيذنه ولئن سالني لاعطينه لا إله إلا الله انظر هؤلاء هم أولياء الله حقا انتبه حقا لأن الولي إنما تنال الولاية بأمرين اثنين لا بخلافهما الولاية لا تنال إلا بالإيمان والتقوى فقط ها؟ غير ذلك من الوصول والهيمان وكذا والشهد والشطاعات والرضعات This لا not a cause من قريب ولا من بعيد. الله سبحانه يقول: near. Allah Almighty الله لا خوف عليهم، of Allah no fear on them, and they will be lost, who believed and were to be lost, who believed and were to be lost. كلما كانوا اعرف لله كانوا له اخوف فاذا قلنا القرب ما دام له قرب فانه يعرف نعم الله عليها عندما تأتي النعم يعرفها فانه ما دام له يعرفها اذا يحتاج الى ما الى شكرها ولئن شكرتم لازيدنكم وقال واسبق على اوليائه نعما عمى نعم المقصود به عمه في اللغه معناها تامه يعني نعما تامه ولا شك فنعم الله كثيره وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها قد وضعك فيهم رسولا من انفسهم من انفسهم وان كان يصح فيها الوجهان من انفسهم كما في الايه ومن انفسهم اي من اشرفهم مكانة وعلوا وهذه هي التي يستقيم لها السياق لأنه قال عربا وعجما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أنفس العجم بل من العرب فلما قال عربا وعجما معنى ذلك أنه المراد به أنفسهم يعني أشرفهم ها أشرفهم إذا وأعظمهم فقال من أنفسهم عربا وعجما قال وازكاهم محتداً هنا بفتح الميم لا بضمها محتداً والمقصود هنا بالمحتد هو الأصل يعني أن معدن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشرفه لعظم فقال اصلا هو المراد به وأزكاه محتدا قال ومنما والمقصود به النمو المنما هو النمو وبعنا المراد به هنا الترعرع يعني معناه أنه تربى صلى الله عليه وسلم في بيئة شريفة صلى الله عليه وسلم إذا الرعاية قال وأرجعهم عقلا وحلما ولا شك في ذلك فإن لم يكن أعقل العقلاء النبي صلى الله عليه وسلم فمن إن كان اعترف بهذا الكفار هذا ليش المسلمين أه؟ يكتب أحدهم مئة عبقري عبر التاريخ والكاتب كاتب لا صلة له بالإسلام يبحث عن مئة عبقري عبر التاريخ من, من هو أعظمهم عبقريه جعل أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا علاقة له بالإسلام منصف هذا منصف لأنه وجد أنه عقل الناس وأحلى الناس وأسيس الناس صلوات ربي وسلامه عليه. بدل قال وأرجعهم عقله صلى الله عليه وسلم. وحلما هذا سيأتينا أثناء بين شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فنتفيد في ذلك. قال وحلم ولا شك فشدة الغضب لا تزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلا حيلما نحن مطالبون بان نكتم الغضب لا ان نصل الى درجه الحلم وان كنا نود ولكنها بعيده ترى لا تنال بالسهوله وذالك فضل الله يتيه من يشاء لانك انت الان تغضب غضبك هذا من منافي اصلا لوجود الحلم عندك انتبه ان الغضب نفسه ضد ما ضد الحلم اصلا منافي فانت مطالب بالكفر ولدك من رحمه الله انه في القران الكريم انما طلب منا كظم الغيب قال والكاظمين الغيظه شو سبحانه الكاظمين الغيظه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان الغضب عنده في اتجاه واحد في اتجاه واحد فحسب ابدا لا يعرف الا اتجاه واحد صلى الله عليه وسلم. عندما تنتهك حرمات الله اذا لا يغضب لنفسه أصلا وإذلك محل الحلم عنده النبي بن الله عليه وسلم محل الحلم عنده بل هو أصل الحلم صلى الله عليه وسلم يعني كانه ينبع منه صلوات ربي وسلامه ولا يغضب لنفسه أبدا بل يبتسم اذا كنا لا محل للغضب إذا جاءك مثلا أحد وسبك وشتمك وأخذ بمجامع ثيابك وضع أراد ضربك بل أذاك أشد الإداية ومع ذلك تجد أنك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم صلى الله عليه وسلم إذا شدة الغضب لا تزيده إلى حمة وكان من الأسباب التي أسلم بها الناس حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دربنا أطول قصه ذلك اليهودي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ونختم بالقصه ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد انكم يا عبد مناف قوم مطلق معناه انكم تتماطلون في اداء الدين يا عبد مناف يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم قوم مطلق النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم سبحان الله يطعن في نسب الرسول غمز ولمز يا عبد مناف انكم قوم مطلق قال ما هذا يا رجل قال اعطي الدين الذي عليك فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطوه الدين قبل ذلك تعرفون ان في المجلس عمر. من عمر. ابو بكر وعمر الله. وان كان عمر الله على عمر رضي الله عنه وارضاه هذا بمجرد ان يخرج من فيك ها؟ غمز او لمز لرسول الله فاعلم ان رقبتك في خطر عمر رضي الله عنه أرضاه هو كان يحب أن نسمى أن تصيب رسول الله أما أن يأتي أحد ليتكلم في رسول الله أو أن ينبز رسول الله صلى الله عليه وسلم فالويل ثم الويل له من عمر وإذلك شهر صيفه ولانه امام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول مرني أطح برقبته فقد أساء الأدب هذا عمر نهك عن من بني جلدتنا ويتكلمون بأدسنتنا يدعون الإسلام ويغمزون ويلمزون في رسول الله شاهد الوجوه والأيد الذي تتحدث في خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. شاهد عندنا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليهودي ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ألم نعطيك حقك قال والله ما جئت لهذا لأن وقت الدين لم يصل بعده أما عرفنا شيء قوم مرطان إنما ابتح قال لي بعد الدين بقي موصص الوقت لم يصل بعد ولكن قرأت عندنا في التوراة اسمعوا حلوة نير قرأت عندنا في التوراة أن شدة الغضب لا تزيدك إلا حلما فأردت أن أجرب ذلك فأردت أن أجرب ذلك قال فرأيته بأم عيني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هذا هو الحق فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه عفوه مجاوزته على من اذاه ومن اه يعني انتقص منه وتكلم فيه شروات ربي وسلامه عليه ويمتثل صلى الله عليه وسلم فلذلك كان ارجحهم عقلا وحما واوفرهم علما وفهما نقف هنا الله تعالى الى الحصه القادمه باذن الله جل وعلا جعل الله يطمن المدينه يسمعون القوله فيتبعون احسنه ذلئك الذين هدى الله هداهم الالباء الله يجزيكم بخير الدرس يوم السبت ماكنش إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله نعتبر يوم السبت من لا يكمل